Ajan Kiitos I'm سراو نزلاء <مزل> الله عجل الهلوب بدايب الله زرت مره بمقامه مع انوار زرتو مره بمقامه مع الانوار اه زرتو مره بمقامه مع أنوار. مرة بمقامه مع الانوار لا احد اسراره خلاني بالمعاني فتح اطفوله والمعاني فتح اطفوله ز جميل معاني فتح اطفوله ز يا عاشق <تصفيق> يا احمد اسرح وامرح حمل المحبوب يا الله حبوا يتبع دربو، كل من حبوا يتبع دربو، كل من حبوا يتبع دربو، كل من حبوا يتبع الغاني صفي القلوب والقلب حسره ونظره يبى المحبوب.